أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من Mmm. -hmm. Lطس ن في الأرض ma is <laughs> Oh أنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا كما الظُّلُمَاتِ أول مرة لَهُ ما وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اذ ربكم اي يا محمد وان عبدتم وجعلنا جنن فللكافرين حسنا the hell. ويدعو الإنسان بالشر جعل ويدع الإنسان بالشر جعل الليل و النهار وَجَعَلْنَا وجعل الليل Oh yeah. لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب مباشرة لتبتغوا فضلاً عدد السنين والحساب وكل شيء فالصلا وكل شَيْءٍ فَاصَّلْنَاهُ تَفْسِيلًا وَقُلْ إِنَّ و انو پرجو من اهتدى فإنما يهتدي لنفسك ومن ضل فإنما يضل وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَنْ Oh لِلْأَوْجَاعِ آيَتَنَا مُبَصَّرَةٌ مُبَصَّرَةٌ لَن تَنْتَثِبَ ثَبَتُوا <أصبح> <أصبح> <أصبح> وكل إنسان بی ونخرج له يوم قيامة كتاباً يقام منشور نقام ذذا فانما يهديني نفسي وما من ضل انما يضل عليه ولا لا ما عذ رسول وما كن ما معذبين قد نبعذ الرسول وما